يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقينا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى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 إنا إن لدنا كانوا جحيما وطعاما قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا كما أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوه وبيلا فكيف تتقون إِنَّكَ فَرَطُوا يَوْمَ يَجْعَلُ الْوَلْدَانِ شِبَاعَ الْسَمَاءَ مُفْتِرُونَ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّهَا هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَكَ يَعْنِمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن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 وآخرون يطلبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من